كيف أصول كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي وبذا أجني فمرت لله عليك أخي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين إخواني في الله في كل مكان من أرض الله وحييكم جميعاً بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من فتاوى قرآنية أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أبقى معكم إن شاء الله على مدار ساعة أتلقى الأسئلة والمداخلات عبر وسائل الاتصال المختلفة التي سيظهرها لكم الأخوة في قناة الحافظ الآن على هذه الشاشة الكريمة المباركة لنجيب على أسئلة إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات مستعينين بالله عز وجل ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشدة والصواب حتى نتلقى الاتصالات عندنا مجموعة من الأسئلة وردت إلينا سنجيب عليها إن شاء الله حتى تصلنا اتصالات المشاهدين والمشاهدات بعون الله عز وجل هذا سؤال من أحد الإخوة او واحدة من الأخوات الله أعلم يسأل يقول هل نحسب الحول في الزكاة بالتاريخ الهجري أم بالتاريخ الميلادي سنة الهجرية ولا السنة الميلادية أخونا يريد أن يخرج الزكاة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك جميعا وأن يوفق الأغنياء لدفع زكاة أموالهم وتطهير أموالهم حتى تبرأ ذمتهم بين يدي الله عز وجل فأخونا من حرصه أكرمه الله يريد أن يسأل هل الحول هل عندنا حتى ندفع الزكاة بد أن يمر على المال حول حول يعني سنة الحول يعني سنة أو عام هل نحسب بالسنة الهجرية ولا بالسنة الميلادية والجواب أننا نحسب بالسنة الهجرية للسنة الهجرية عندنا عليها مدار العبادات القرآن يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الحج عندنا بنحسبه بالسنة الهجرية الشهور الهجرية هي اللي بيحدد عليها اغلب العبادات رمضان وغير ذلك وبالتالي هي التي نحسب عليها الزكاة لان في فرق طبعا كما تعلمون حوالي 11 يوم تقريبا بين السنة الهجرية والسنة الميلادية 11 يوم دولا كل فترة يعملوا مدة كل 30 سنة يعملوا سنة مثلا تقريبا فالصحيح والمشروع ان يحسب المسلم الحول في الزكاة بالسنة الهجرية وبعض العلماء يحبث أن يخرج المسلم زكاته في شهر رمضان لما فيه من الخيرات والبركات لكن ليس هذا واجبا ليس أمرا واجبا إنما يحسب الحول على الوقت الذي وصلت إليه فيه الأموال يعني دخل لعشر تلاف جنيه اليوم فأفضلهم بحسب عليهم مرور حول مرور عام من تاريخ وصول الأموال هذه إلي أو من تاريخ تملك للأموال والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هذا السؤال من واحدة من الأخوات تقول أشعر بتقصير شديد في حق أمي التي ماتت ماذا أفعل لأجبر هذا التقصير والله هذا السؤال يعني أنا دائما أسمعه كثيرا ودائما تحدثت أنا إلى الإخوة أن الـ الـ البر للآباء المفروض في حياتهم أو في حياتهما المسلم مطالب بأن يبر أباه وأن يبر أمه وهما في الحياة دا الأصل والبر طبعا السمع والطاعة والطاعة وخفض لجناح الذل كما تحدث القرآن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فالأصل للمسلم حريص على طاعة أمه وعلى بر أبيه وهما في الحياة إذا بدر منه عقوق انا في الحقيقة ألوم, ألوم بشدة الذي يعق أباه أو يعق أمه ويظل على هذا العقوق حتى تموت الأم أو يموت الأب بعدين يندم ويبدأ يسأل ويقول أعمل إيه الآن فرصة لكل من يسمعني الآن من الشباب من الرجال والنساء الكل ينبغي أن يكون حريصا على بر الأبوين وعلى طاعة الأبوين لم يقرن ربنا سبحانه وتعالى طاعة بعد طاعته إلا طاعة الوالدين اسمعوا جيدا يا من تقرؤون القرآن اسمعوا جيدا يا من تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وَقَضَى ربك أَنَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تصور هذه المنزلة وتلك المكانة العالية الرفيعة بعد عبادة الله عز وجل مباشرة سبحانه وتعالى الذي أمامك بعد العبادة مباشرة بر الوالدين وقضى ربك أن لا تعبد إلا, إلا وبالوالدين إحسانا تصور لما ربنا سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وأكرمنا يجعل بعد عبادته مباشرة طاعة الوالدين هذا يدل على مكانة هذه الطاعة ومنزلة هذه الطاعة ومع ذلك نقول لو قصر أحد الناس في حق أبيه أو في حق أمه حتى مات الأب أو ماتت الأم فهل هناك وسيلة لجبر هذا التقصير طبعا مطلوب من نحن حتى حتى الذي كان يبر أباه وأمه وهما في الحياة له أو عليه أن يبرهما حتى بعد المماد ذا اللي كان بيبر اللي كان بيطيع بعد وفاة الأب أو وفاة الأم تظل الطاعة مستمرة والبر مستمرا فكيف إذا كان عقا هذا أولى يكسر لهما من الاستغفار يكسر لهما من الدعاء يكسر لهما من الصدقات إن وسع الله عز وجل عليه يصل الصلة التي لا توصل كما قال النبي عليه السلام وحسن الصلة التي لا توصل إلا بهما يعني أحسن إلى إخوتك أحسن إليهم الآن خلاص ربنا سبحانه وتعالى يرضي عنك الوالدين أحسن, أحسن إلى أخوانك إلى أعمامك حتى إلى أصدقاء الأب وإلى أصدقاء الأم أحسن إليهم يكون هذا نوع من أنواع البر الذي تجبر به تقصيرك ومعنى أول اتصار سلام عليكم معنى أم أحمد سلام عليكم ورحمة الله أحمد أستاذ أحمد سلام عليكم نعم زيك يا أستاذ أحمد فضل حبيب ربنا يكرمك قلت لك أنا خطبني واحدة يعني هي بتعمتي نعم حبيب خطبت واحدة يعني بتعمتي خطبت واحدة تمام بتعمتي. تمام بتعمتي نعم وطبعا ضعب خططت اختشفت ان انا مش عايز نعم يعني جاء لشعورك كده تمام طبعا انا تمام بنشكرك يا اخ احمد على اتصالك وتقريبا الرسالة الى حد كبير وضحت الان اخونا احمد خطب بنت عمو او اي واحدة من الناس وبعدين بعد ما خطبها بدا له انه لا يرغب فيها ما فيش اي مشكلة احنا عندنا عايزين نعلم الناس إن فترة الخطبة هي فترة لدراسة كل من الطرفين للآخر يعني الشاب بيدرس الفتاة في فترة الخطبة والفتاة تدرس الشاب يعني يدرسها وتدرسها يعني بيعرف عنها بيجمع عنها معلومات بيشوف مدى الارتياح لها. مدى الاطمئنان إليها فإذا لم يجد هذا الاطمئنان فلا يوجد أي مشكلة ولا أدنى مشكلة في ان نقول لهم معذرة وربنا يكرمها بمن هو أفضل منا او هو يقول لهم يقول له معذرة وربنا يكرمه بمن هو أفضل منه معنا أستاذ جمال السلام عليكم عليكم السلام وبركاته إزاي حضرتك يا أستاذ جمال الله يوسع عليك الله يخليك يا أستاذ ليه سؤال بس بعد ذلك تفضل يا أستاذان الحبيب هل لي أن أصلي بعد الجمعة نافلة؟ هل لك ان تصلي بعد الجمعه نافله؟ نافله وكم ركعه صحت الله عليه وسلم؟ حاضر جزاك الله خيرا. الله يخليك خير. شكرا جزيلا يا استاذ جمال. بارك الله فيك. اخونا الاستاذ جمال يسال عن التنفل بعد صلاه الجمعه والتنفل بعد صلاه الجمعه وارد وثبت عن رسولنا صلى الله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه احيانا ركعتين واحيانا اربع ركعات بعض العلماء قال لو صلى في المسجد لو صلى السنة في المسجد وطبعا الأولى أن يصليها في البيت كما أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام لو صلىها في المسجد يصليها أربع ركعات ولو صلىها في البيت يصليها ركعتين لكن الأربعة والدة والاثنين والدua معنا الأم محمود السلام عليكم يا حج أم محمود سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا لو سمحت تفضلي احنا ثلاث سوبيان وثلاث بنات ثلاث سوبيان وتمان بنات او تمانية او وال... وال... ما شاء الله او والحاجة ولدنا م... مبسوط مديا يعني تمام و... وعدين هو كله خير وكله للسوبيان ما بيذكرش حاجة لنا خالص ليه؟ و... هو الولد في الحياة موجود؟ اه موجود ربنا يدينه الصح ربنا يخليك وبعدين مش حنان علينا خالص وإحنا بنعمله معاملة كويسة جدا اكتر حنان علينا اكتر من السوبيان وهو ما بي حتى علينا وفي لنا محتاجين البنات طب معقول ما بيسالش على التمانيه كلهم يا ام محمود معقول لا بيسال على الصبيان بس والثمانيه كلهم ما فيش ولا واحده بس لا احنا احنا تلات صبيان وتلات بنات هو بيسال على الصبيان بس ثلاثه تمام هو بيسالش علينا خالص احنا بنروح له واحنا حنينين عليه جدا التلات بنات نعم بس هو مش حنين علينا نعم فأي الدين في كده؟ حاضر بإذن الله أنا سأجيب على حضرتك وأدعو للولد أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح له الأحوال لأن المطلوب من الآباء العدل بين الأبناء أنتم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه الأقرع ابن حابس يريد أن يعطي لواحد من الأبناء يعطي زيادة شوية كده حديقة جرات أرض شقة مبلغ مالي فسأله النبي عليه, سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل أعطيت ولدك كلهم مثل الأولاد كلهم خادوا كده زي كده قال لا أنا خصصت هذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جورة يعني ما أشهدش على ظلم عليه الصلاة والسلام فالمطلوب من الآباء زي ما نطلبنا الأولاد بأن يكونوا برر بآبائهم وأن يكونوا مطيعين لأمهاتهم نحن كذلك الشريعة الإسلامية لا يوجد فيها حق ليس في مقابله واجب أبدا إذا تكلمنا عن حقوق الزوجة بنتكلم عن واجباتها وإذا تكلمنا عن حقوق الزوج بنتكلم عن واجباتها وإذا تكلمنا عن حقوق الأبناء عن كل واحد له حق فمن حقوق الـ الـ الأبناء على, على آبائهم أن يعدلوا بينهم وخاصة بين الذكور والإناث لأن هذه عادة جاهلية إن الوحد يميز البنين على البنات هذه من عادات الجاهلية اللي كانت بتوصل العرب لحد وأد البنات يعني قتل البنات كما قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يتوارى يعني بيستخب خجلان يعني حزين علشان جت له بنت يتوارى من القوم. من سوء ما بشر به أيمسكه على هود أم يدسه في الطراب ألا ساء ما يحكمون هذا حكم سيء حكم ظالم وأنا بعتبر إن أي نوع من الجفاء للبنات في هذا العصر هو نوع من الوأد يعني ما يزرهاش ما يسألش عنها ما يدهش حقها في الميراث هذا وأد من نوع جديد معنى أم عمر السلام عليكم يا أمة عمر السلام عليكم السلام عليكم أهلا بحضرتك السلام عليكم إزاي حضرتك سمع حضرتك كويس جدا زوجي يا فضيلة الشيخ نعم زوجي يا فضيلة الشيخ ساعد جماعة في استخراج شيء أثري من تحت الأرض تمام بمعنى أنه احضر شيخ وقرأ في هذا المكان وأعط له أموال مقابل ذلك يعني إزاي فهمين القصة ديك نحن سمعنا عنها كثيرا الشيخ جيه قرأ إيه علشان يطلع الـ الـ الأشياء الموجودة دي يعني أحضر شيخ قرأ في هذا المكان وطلعت شيء أثري طلعت أشياء أثري شيء أثري كده فأعطلو أموال مقابل هذا يعني هو أحضر الشيخ بس مقابل إنه يقرأ في هذا المكان قرأ الشيخ يعني هو مهمته بس احضر الشيخ فأعطوا له أموال مقابل ذلك نعم. أموال دي حلال ولا حرام حاضر يا أم عمر بارك الله فيك شيء تاني لو سمحت تفضلي بعد الثورة زادت البلطجة عندنا هنا وروجت الأسلحة فهل عليه زنب في شراء سلاح وما حكم الشرع لو باعه وقدش تمل بارك الله فيك يا أم عمر وأسئلتك محترمة جدا شكرا جزيلا لحضرتي بن طب ناخد الاستاذ احمد من دمياط السلام عليكم يا استاذ احمد وعليكم السلام ورحمه الله فضل من فضلك كنت عايز اسال انا عندي كان ثلاث صبيان وبنت تمام كلهم متجوزين ومخلفين ومبسوطين يعني نعم فيهم الكبير توفى نعم الله يرحمه عنده ولدين وبنت امم انا مقعده في العماره عندي عمرتين وارض همين. فما عادوا في, عادوا في الامارة من يوم ما اتجاوز وهم افستين وهو مظف كويس وتلاقلهم معاش لكن انا بساعدهم كتير اكتر من ايام مع ابوهم ما كان عايش كمان نعم من لحمة للسمك لفراخ لفلوس لكل حاجة جيد بس انا حتة الورثة يعني انا في حالة وفاتي اصيب كل حاجة زي ما هي ولا ابدأ أعمل الأولاد كانب أولاده هو لوحدهم ده كلام سليم برك الله فيك وشكر الله لك وزادك الله حرصا على مرضات الله عز وجل هو شوف يا أستاذ أحمد أولا ربنا يبرك لك لأن أنت الآن كافر لليتام وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتيني وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى يعني دليل على درجة القرب وفي الحديث انا وكافر اليتيم له أو لغيره أنت كافر اليتيم لك لأن هذا لك أحفادك أولاد ابنك فلك أجر الكفانة ولك ثوابها بإذن الله عز وجل أما بالنسبة للميراث أطال الله في عمرك إن شاء الله فعشان حضرتك عندك ثلاثة من الذكور منهم اللي توفي وعند حضرتك بنت فأولاد ابن حضرتك بيغض نصيب أبوهم كاملا لأنه لم يتجاوز الثلث بيغض نصيب أبوهم كأن أبوهم كان أو كان أباهم كان في الحياة تماما فلا عليك إن شاء الله لو أنت ستترك الأمر لما قسمه الشرع وهذا أبرأ لذمتك وأفضل إن شاء الله لا تحزن على الأولاد لأن ميراث أبيهم سيذهب إليهم كأنه كان في الحياة عندنا لو توفي الابن زي الحاله بتاعه حضرتك لو توفي الابن في حياه الجد اولاده اللي هم الاحفاد بياخدوا نصيب ابوهم تماما بشرط ما يزيدش عن التلت وهم في الحاله اللي عند حضرتك ديت مش زايد دي عن التلت فهياخدوا نصيب ابيهم كامل ان شاء الله واسال الله ان يبارك لك في عمرك وان يعينك على بالرهم ان شاء الله معنا معنى امه الله من القاهره السلام عليكم مرحبا بأمة الله جزاك الله عنا كل خير ونسعد بك الامه ورفع بك الغمه ان شاء الله يبقى. يا رب نحن وانت والمسلمين جزاك الله عنا عن كل مسلم خير يا تفضلي رب. اكرمك الله لو تكرمتي يا شيخنا انا انا مريدة قلب الله يشفيك يا رب الله يشفيك عنا يا رب وعن كل مسلم عندي ذبحه مستقره والشبينه التاجي الدوره مش منتظمه نعم انا ما بقدر اصلي واقعد يعني مثلا ما بقف بني صلاة و... وانا واقفة تمام فلما باجي قعد اثناء الركوع او السجود ما بقدرش اقف تاني يعني م. يا اما واقفة خالص يقعد خابص تمام فطبعا الاساس في الصلاة القيام نعم فانا بقلي واقفة تماما نعم. في الركوع وسجود باناقة مختلفة يعني م. في الركوع نصف اناقة في السجود على تربيزة عالية إماء, اماء اكبر يعني تمام ولما بتشاهد تشاهد الوسطى او الاخيرة بحط بضع الكفين على الفخزين يعني كما انا كنت جالسة م. وبنقرأ التشاهد تمام هذا الصلاة كده صحيحة طبعا ده فرض وصنة بعمله كده برك الله فيك برك الله انا بشكر حضرتك جدا على الاتصال وش... برك الله فيك وادعو الله عز وجل لك بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين ان شاء الله بص حضرتك يا أمة الله ربنا يبارك لك الأصل في الصلاة القيام لمن كان قادرا على القيام الإنسان اللي عنده القدرة القدرة البدنية والقدرة الصحية لا تصح صلاته إلا بالقيام لكن لو الإنسان مريض زي الحالة اللي حضرتك عرضتها الآن وأسأل الله لك الشفاء ولكل مرضى المسلمين فهناك الحالة الاستثنائية الحالة الأخرى فإن لم تستطع فلتصلي جالسا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قاعدا كما صح في بعض الروايات فإن لم يستطع جالسا أو قائدا يصلي مضجعا فإنت الأولى لحضرتك الآن أنك تصلي وأنت جالسا لو إحنا مخيرين بأن أن نصلي قائم وأعمل الركوع والسجود بالإماء أو جالس وأتمكن من السجود الكامل والركوع بالإماء فالصلاة في الجلوس أولى وأفضل ولا عليك لأن الأجر, كاملاً لأن الأجر كامل إن شاء الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث ان الله عز وجل يعطي للمريض والمسافرين ما كان يعمله في صحته وإقامته لما كان الواحد صحيح كان بيعمل لما يبقى مريض مش جادر الله عز وجل يعطي له الأجر كأنه كان يعمل تماما لو الواحد كان مقيم كان بيصلي أربعة وهو مسافر يصلي ركعتين ولكن الله عز وجل يعطي له أجر الأربعة تماما كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام فلا تشعرين إن شاء الله بأدنى حرج وصلي وأنت جالس وصلاتك إن شاء الله صحيحة حتى يتم الله لك الشفاء ان شاء الله عايز أرجع لأم عمر عشان ما ننسى سؤالها وإحنا مشهين كده زجها ساعد الناس في استخراج الآثار وأعطوا له مبلغا المساعدة ليس فيها شيء انا بس فقط كنت عايز اعرف من ام عمر مهمه الشيخ اللي راح لان في كلام طبعا احيانا يستعينوا بسحر واحيانا يستعينوا بجن وانا لا اريد لزوجك ابدا أن يكون قد تدخل بهذا انما لو جاب واحد قرا آيات قرانيه معينه فيعني ان شاء الله لا باس ولا حرج انما لو استعانوا بالسحر والعمل والشعوذه فهذه الاموال لا تجوز لك شرعا لزوجك شرعا تماما معنى ام عمر السلام عليكم الحاجه ليلى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاجه ليلى مرحبا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك السلام عليكم ورحمه وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك انا عندي بنتين نعم بنت اتجوزت من عشرين سنة وادتها شقتها نعم وعندي بنت اتجوزت قريب السنه اللي فاتت وما خدتش نصيبها يعني لو بعت الشقه ال... بتاعه البنت الاولانيه ندي الثانية زيها ولا نحسبها على الهساب القديم اه يعني انت عطتيها شقة من, من حوالي عشرين سنة ايوة والثانية لسه ما خدتش شاءتها تمام ربنا يبارك لك ان شاء الله, الله. طب اسأل حضرتك ما عليش قبل ما, قبل ما تقفلي اتفضل لما عطيتي للكبيرة ديك كانت الاخرى نازلت صغيرة ايوة بينهم من بعد عشرين سنة خلاص بارك الله فيك وشكرا جزيلا لحضرتك ربنا وسعليك والأخت يعني ليلى بتؤكد الكلام اللي احنا بتكلم عليه في موضوع العدل بين الأولاد العدل هذا طبعا هو العدل نسبي يعني ايه العدل نسبي يعني ممكن واحد يقول لي أنا عندي اتنين من الأولاد مثلا واحد عمره أربعين سنة وعنده أولاد واحد عمره ثلاث سنين وعايز أدل لعنده أربعين سنة دوك يعني مئة ألف فأنا أستطيع أقول له تبقى أعطي للولد اللي عنده سنتين ده مئة ألف لا ما أستطيع كله. له ما لا له إيه؟ أقول له يبقى له في ذمتك مثل هذا المبلغ لما يستطيع يتصرف فيه يبقى أن العدل نسبي في هذه الحالة فلو حضرتك أعطيتي لواحدة من البنات شقة في فترة زمنية كانت محتاجة إليها والاخرى صغيرة لما توصل الصغيرة لنفس السن ويبقى عندها نفس الاحتياج وتعطي لها شقة تبقى أنت عندك عدل تامت كانت الشقة زمان تمنها ايه والان تمنها ايه مش هي دي المشكلة انت اعطيته شقة وشقة يعني هذه اخذت شقة في فترة معينة كانت تمنها رخيص بس كانت الاموال لها قيمة الان اموالها تمنها غالي حاضر الان تمنها غالي لكن كذلك الاموال بهذه الصورة فيا ربنا سبحانه وتعالى يكرمك لو اعطيت لها شقة سيكون ان شاء الله الامر على ما يرام نعم معنى مجموعة من الأسئلة جابوها الإخوة طبعا أسئلة كثيرة ما شاء الله جاءت على الاسم اس سؤال محترم جدا يقول هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم والجواب نعم بس يتذوق يعني, يعني يأخذ شيء على طرف اللسان عشان يعرف درجة الملحق كثيرة قليلة يحتاج زيادة يحتاج أقل يزود مية مش ياخد شوية كده في الكباية الكبيرة المحترمة دي ويقول هو الآن يتذوق الطعام لا وإنما كل شيء بحسبه فلو كان التذوق على هذا القدر فلا بس معلو أستاذ محمود من الجيزة السلام عليكم أستاذ محمود مرحبا أستاذ محمود مرحبا فضل يا أستاذنا والله أفضل لكن سؤال بخصوص يعني واحد, واحد خديث يعني هم منه أعمر أخبابك واحد يعني كده وقعه في خطأ فقاله بالنسبة للمعاش ومراته يعني كان امها معا بيها معاش مخدر حضرتك نعم فقعلت معجوزها اقناحها ان ده حلال ومش حالطها ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ويجوزها الموقف هنا ايه حضرتك بالنسبة لعشية المعنى حاضر بارك الله فيك ايه استاذ محمود وجزاك الله خيرا أخونا محمود بيسأل عن موضوع يقع فيه الكثيرون موضوع التحايل القانوني للوصول إلى ما ليس لنا فيه حق يعني واحد يطلق الزوجة قانونا وبعدين يتزوجها عرفي بدون المأذون علشان المعاش يستمر لأن القانون بيقول إذا كانت متزوجة يسقط المعاش لا إحنا مش متزوجين أمام القانون وهذا غش لا يجوز شرعا أحد الإخوة سالني ما أدري أمس ولا أول أمس يريد أن يطلق زوجته علشان الولد ياخد إعفاء من الجيش تحايل علشان الولد يصبح هو العائل الوحيد لأمه بعد طلقها كل هذا من أنواع التحايل الذي نهين عنه شرعا والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه حديث بن عمر بن مشير إن الحلال بين والحرام بين يعني الأمور واضحة ما ينفعش الحد يدخل كده هي متزوجة تذهب لجهة الجهات الرسمية وتقول انا متزوجة لأنه هو القانون وضع المعاش للي عندها الشروط الفلانية دي الشرط الأول تكون الشرط الثاني الشروط غير منطبقة عليها يبقى عمل التزوير والتزوير لا يجوز عندنا شرعا فأرى والله أعلم أن تتوقف من الآن لأن الأموال التي تدخل من هذا الطريق لا يجوز لها شرعا أن تأخذها لحد ما ربنا يسر وتعدل القوانين القوانين هذه ممكن تعدل في الامر لكن الى ان تعدل القوانين عبارة عن اتفاق بين المواطنين وبين القائمين على الامر ونحن نلتزم بهذا الاتفاق معنى الاستاذ يوسف من الجيزة استاذ يوسف عليكم. السلام عليكم استاذ شيف يوسف شيف. السلام عليكم وعليكم السلام وعحمة الله عزيزيك شيف اعلم بحضرتك كيف احوالك والله في نعم وفضل الحمد لله كنت بس استاذ يوسف توسل بالنبي نعم جريدت اعدل الصوت شوية اخوانا نعم هل يجوز التوسل بالنبي بعد انتقاله؟ هل يجوز التوسل بالنبي؟ صلى الله سلم بعد وفاته آه. حاضر في القول دعالى ولو أنهم اذ ظلموا جاءوك فالصطر وفق الرسول ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم ما شيء يا أستاذ يوسف برك الله فيك جزاك الله خيرا أنا أصح فقط لك الآية لأنني أنا سمعتها منك ولو أنهم اذ ظلموا وهي ليست هكذا وإنما تقول الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الآية في سورة النساء والجواب يا أخي الحبيب يوسف التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أمر جائز بالاتفاق يعني الصحابة كانوا بيروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لهم أن يسأل الله تبارك وتعالى لهم الفرد أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ففيه خلاف بين الفقهاء والراجح جوازه الراجح أنه جائز بمعنى أن تقول في دعائك اللهم إني أتوسل إليك بحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم أتوسل إليك بالتزام بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والراجح في هذا أنه جائز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم من الأسئلة التي وصلتنا عبر الإسم إس يسأل السائل يقول هل الصلاة لازمة حتى يقبل صيام الصائم أم هي ليست بشرط يعني أقول بيصوم ما بيصليش مثلا هل الصيام يقبل ولا لا يقبل أنا أقول الصيام عبادة مستقلة والصلاة عبادة مستقلة إذا الواحد صام سيحاسب على صيامه وإذا ترك الصلاة سيحاسب على تقصيره وتركه للصلاة لكن انا أريد أن أنبه بها أن الصلاة ليست ركلاً عادياً من أركان الإسلام الصلاة هي الركن الركين الركن الأول العملي من أركان الإسلام الصلاة الركن الأول العملي أن تعرفين أركان الإسلام خمسة الركن الأول الشهادتان ركن قولي اعتقادي إنما أول ركن عمل يقابلنا بعد اعلاننا عن اسلامنا الصلاة والصلاة عمود الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين فكيف يقبل من المسلم عقلا ومنطقا أن يصوم لله الذي أمره بالصيام وأن يترك أمر الله عز وجل الذي أمره بالصلاة يعني هذا أمر يعني ما سمعنا به إلا في هذه العصور التي نعيشها إنما الذي عهدناه من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء أنهم كانوا لا يفرقون بين العبادات والأركان كلها من عند الله كما يلتزم بالصوم هو ملتزم بالصلاة كما يلتزم بالزكاة هو ملتزم بالحد حتى يكون مسلما كاملا وأسأل الله عز وجل لتارك الصلاة أن يهديه وأن يوفقه لإقامة الصلاة اللهم أمين من الأسئلة التي وصلتنا كذلك عبر رسائلكم الخصيرة الاسم اس تقول أخت استعملت مانعا للحيضي من أجل الحج ومع التعب نزل علي شيء مثل الكدرة فما حكمه أنا أقول طبعا استعمال الأدوية التي تؤخر الدورة الشهرية من أجل الحج أو من أجل العمرة جائز شرعا لو استعملت الأخت الأدوية التي تؤخر الدورة الشهرية حتى تنتهي العمرة أو ينتهي الحج جائز شرعا ليه؟ لأن العمرة الآن كما ترونها أيامها معدودة الرحلات اللي بتنظمها الشركات بتطلع عشر تيام أحيانا تكون الأخت تجيلها العشر تيام كلهم دورة فتعمل إيه فيجوز لها أن تؤخر الدورة لكن تستشير الطبيبة التي تعطي لها العلاج المناسب إذا استشارت الطبيبة ونصحتها ونزل بعد ذلك شيء فإن شاء الله ليس فيه شيء والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى معنا أم أحمد السلام عليكم جزاكم الله خيرا يا شيخ بعد اسم حبارك بس كنت في مسألة ما بيني وبينزو هي عاملة مشكلة جامدة وهي لا عايزني يعني معذرة ألعب معي كوتشينا من غير مارد او حاجة من مقابيل التسلية وهو بقول لي مش حرام لكنها عاملة معينا مشكلة كبيرة يعني ربنا يهديه واستحن الحال ماشي يا ماشي ربنا هديني الحمدلله رب العالمين وكننا بنسمع أغانية بس يعني في غرفة النوم لكن عرفت ان هي يعني شرعا لا يجوز فمش عارفها يعني وهو برضو مصر او هو بيوعد يسمع وانا باب عايز انام فمش عارفها يعني زوجيك حالو ايه مع ربنا يا ام احمد يعني ربنا ايدي ويصلح حالو يعني ساعة كده وساعة كده هو بس موظف على ثلاث المفجر من قبيل الاستفشار باليوم لكن بقيت الصلاة ربنا يهديه والله يا ربنا يبركه ماشي ومحمد بارك الله فيك ومعذرة يعني معذرة أنا أقول كده على الهوة لكن برضو موضوع السماع الأذين أو, أو الرقص نشعر فيه حكمه في الدين حاضر سأجيبه عليك بزك. بإذن الله عز وجل حاضر معنا الأخت أسماء السلام عليكم يا أخت أسماء نعم السلام عليكم عليكم السلام ما شاء الله مرحبا يا أسماء مرحبا بي إزاي حضرتك الحمد لله تفضلي اه..وحدة صحبتي عندها مشكلة مين؟ قد أصبح عندها مشكلة واحدة صاحبتك عندها مشكلة ايه هي المشكلة بتاع صاحبتك يا أسماء؟ اه..دي تسرأ وعاية تركها الى حاجة تبسحبة تاني ليه؟ بتسرأ؟ صحبتك آه. عندها كم سنة يا أسماء؟ عندها تلاتشون سنة عندها تلاتاشر ماشي يا أسماء ربنا يبريكي لك يا بنتي والله ربنا اهديكم ماشي حاضر طيب بالنسبة للأخت أم أحمد اللعب الكتشينة يا أم أحمد من الأمور المكروهة عندنا شرعا لا لا نملك دليلا على تحريمها إنما هي مكروهة لأنها تضيع الوقت وهي أحيانا باب لطرق لطرق محذورة يعني الكتشينة ليست بداية فقط لتضيع الوقت بداية لتضيع الوقت وبعدين ممكن تنتقلب إلى القمار وإلى الميسر وإلى يعني مشاكل وإلى خلافات وكم اوقعت القدشينه بين الناس من عداوات وبغضاء وشحناء إنما لو كانت لدى زوجك يعني اوقات طيبه مناسبه فهناك اوقات اخرى للمداعبه المشروعه عندنا التي تدخل عليه السرور وتدخل عليك الفرحه والسرور وما عندكم اوقات اجعلو حظا للقران ولسنه النبي عليه الصلاه والسلام واجعلو حظا للتعلم العلوم الشرعية اللي احنا قصرنا فيها وهجرناها اما بالنسبة لموضوع الاغاني فالاغاني كما قال ابو حامد الغزالي رحمه الله الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح بس في الفترة اللي احنا فيها دي الان حاليا انا ما سمعتش حتى الكلام الحسن لا يقال بطريقة جيدة الاغاني كلها خليعة وبمناظر خارجة والتي تغني امرأة عارية الان مش موضوع غناء الان ولا كلام الان موضوع إظهار الفتن الموجودة عند المرأة فالإنسان سيرى وينظر فالحرام أصبح حراما مركبا الآن انا أقول اغنيه أنت وانت بتقول ده هو محافظ على صلاة الفجر لا يحافظ على صلاة الفجر إلا انسان فيه إيمان بيحافظ عليها علشان البركة عشان بيستبشر أيا كان لكن هو فيه الخير ان شاء الله فأنت ساعديه على مزيد الخير ومزيد الطاعة وأنا أسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والصلاح معنا أم محمود السلام عليكم ألو مرحبا بك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ممكن واحدة سنها 55 سنة تزوج نفسها بدون ولي تزوج نفسها بدون ولي هي كانت متزوجة قبل كلا ولا لا يا وقت هي أرملة هي أرملة وعندها أولاد هي أرم... لا أولادها كبار لا عندها أولاد يعني أوه. لماذا لا يزوجها واحد من أولادها في... هي في مشاكل طبعا بين, ال... بين العلتين الل... اللي هتتجاوزوا ده في مشاكل بين العلتين طب هسأل حضرتك سؤال أخير يا أمو وحمود أيوة تحت عمر هسأل حضرتك سؤال أخير أيوة. هل الجميع سيعلم بهذا أيوة. الزواج؟ لا هي في مشاكل بينهم يعني لا سنعلن نقول فلانة تزوجت فلانا ولا لا لا مش, مش, مش معا لا يعني طيب برك الله فيك شكرا جزيلا يا أم محمود أنا عايز أرجع لإبنتنا أسماء زميلتها تسرق سرق حرام وعايزين الأباء يتنبهوا والأمهات يتنبهنا على تربية الأولاد من الصغر 13 سنة وتسرق من الآن فدي مشكلة كبيرة جدا لكن لو أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع فباب التوبة مفتوح لا يملك أحد إغلاقه أبدا مهما فعل الإنسان ولو قتل تسعاً و و وتسعين تسعة وتسعين نفسا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما لو حبت تتوب أول شرط ترجع الأموال لصرقت هديك للناس ممكن ترجعها بأي طريقة من الطرق. مش لازم تقول لهم أنا سرقتكم واخدوا الأموال منما تبعتها ترسلها تتركها لهم في البيت تبعتها في ظرف جواب المهم تبرئ ذمتها من أموال الناس ثم تندم على هذه الفعل وتعزم عزما أكيدا على ألا تعود للسرقة بعد اليوم ساعتها إن شاء الله يتقبل الله عز وجل توبتها ويصلح الله عز وجل أحوالها إن شاء الله أم محمود تسأل امرأة في الخامسة والخمسين من عمرها تزوج نفسها الجواب يجوز لها أن تزوج نفسها بشرط الاعلان. إذا لم تعلن فهذا زواج مستخبي زواج خفي زواج سري والزواج السري عندنا لا يجوز شرعا لابد أن يكون فيه الإعلان لو أعلنت وزوجت نفسها فمن حقها هذا على رأي بعض القوال الحنفية والله أعلم معنى معنى ياسمين والأم ياسمين ياسمين سلام عليكم ألو. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا ياسمين أنا, س... أنا عندي ثلاثة السامة بس صحبتي صحبتي معي في المدرسة وهي بيتكلم ونوضت اختباباها راتي في كده هي مسيحية اختباباها راتي في كده وإيه فحنا ما بقيماش نكلمها فهي بتعمل لنا مشاكل بأي طريقة فواردتي هي بعد صراحة من الكلام ده وبقيش الكلم موليد وإيه واردتي ما معنا عايت من ما نكلمها فهل أنا كلمة ودرسي ولا ما أكلم ماشي يا ياسمين شكرا جزيلا شكرا جزيلا منك إن شاء الله سمعيني من التلفزيون حتى لا نطل عليك ياسمين مثل اسماء حريصة على زميلتها حتى ولو كانت مسيحية قبطية البنت بتتكلم مع الأولاد ومش معرفة تتكلم مجرد كلام لأنه لو مجرد كلام ليس فيه بس يعني بتقول له ازايك عملت الواجب جيبت الكشكول خدت الضفر لا بس إنما ربما ياسمين تسأل عن كلام بين الفتيات والبنين خارج عن العادات والتقاريد وهذا الأمر لا يجوز لا عندنا في شرعنا ولا عند المسيحيين عشان ما حدش يفتكر لو واحد مسيحي بيعمل ما هو عايزه بنت تمشي مع ولد لا حتى هذا لا يجوز لا هنا ولا هنا الأداب عامة متفق عليها بين الرسالات جميعا وبين الشرائع جميعا الأخلاقيات الأعراض كل متفق عليهم فهذه البنت حذروها وانصحوها إذا لم تلتزم انا أنصح البنات يعملونها تجنب علشان ما يخدوش العدوى ويبدأوا يتكلمهم كمان مع الأولاد معنا لأخت فاطمة السلام عليكم عليكم السلام و السلام و السلام مرحبا بحضرتك لأخت فاطمة لو سمحت مولانا أنا عندي سؤال بس انا غلط غلطة و عليها نعم انا معي أخيان و أخته و أنا بنت وحلة نعم والدتي قبل ما تتوفى كان معها ذهب نعم الدكاترة قالوا لي والدتي يعني أكدوا وفاتها الدكاترة قالوا ايه؟ اتأكدوا وخات... أن هي تتوفى تتوفى فأنا اه انا وخدت الذهب بس انكرته بس انا اصلا والدتي يعني ما كانتش يعني ما كانتش بتساعدني باي شيء من الاحوال معايا طفل مريض عنده اعاقه ذهنيه ومعايا بنت برضه مريضه بظهرها ومطلقه طب اسالك يا اخت فاطمه وضع الوالده ايه الان حاليا توفت توفيت الله يرحمها اه تمام فأنا بعد ما خدت المال وتوفيت بعد و... بعد ما خدت الذهب ذهب بس سؤال حديث لم يكتمل لكن واضح القضية الأخت فاطمة شافت والدتها في ساعة الاحتضار وجالونها خلاص هتموت هتموت فأخذت الدهب والذعب اللي تركته الوالدة من أخت فاطمة ميراث يقسم عليك وعلى إخوتك رديه او أعلميهم واغصني من حقك من الميراث من أمك علشان تبرأ ذمتك لان هذه خيانة لا يجوز لك ابدا باي حال من الاحوال ياما ترديك ياما تخبري اخواتك وتقول لهم انا اخذته ويخصم من مراسك من الوالدة رحمه الله معنا عزة من الشرقية السلام عليكم مدام عزة لو سبعت مرحبا بحضرتك ايوه انا سامح حضرتك اه لو سبعت احنا ثلاث بنات وثلاث سبيون والتلات بنات متجوزين مع والدتي في البيت تمام والدي عايش مم فل... وحن متجوزين التلات بنات التانين متجوزين تمام فالح... والدتي في البيت قبل السنواتين عندها جلطة مم فانا كنت احنينين على اليوم جدا انا لله. بنت اللي كنت الوسطنية قبل ما اقتطعب كنت ابدي شغليها هي عن شغل انا تمام كنت اطلبه كنت بعمله لها جيت لما تابت قسموا علينا كل واحدة ببات يوم معيها انا كنت اخلص شغلي هنا واليوم اللي كان موجودة اليوم علي انا اللي ورح فيه كنت ورح ابت فيه بس ساعت بكون نستعجله عايز اروح عشان بيتي تمام. لاني كان قصي تعبان عنده سكر وانا كنت ايه يوم اليوم يخلص اشوف طلبتها هي وجه روح عشان اشوف بيت وعيالك هل كده او هي جد هل كده يبقى علي زند ان انا عصيتها ولا حاجة الله يبركرك يا رب شكرا جزيلا ان يفتعز واسأل الله عز وجل ان يرحم امكي وامي وجميع المسلمين الحج فاطمة السلام عليكم ورحمة الله الحج فاطمة الحج فاطمة السلام عليكم الحج فاطمة السلام عليكم يا حاجه فاطمه فصل طيب طيب انا اجيب على الاخت عزه سريعا حتى ياتي اتصال الاخت فاطمه الحاجه رجعت ثاني لو الحاجه سلام, سلام عليكم وعليكم وعليكم السلام مرحبا والله الحمد لله في نعمه وفضل والله ان ليا اختين ااا رام البنات يعني نعم فانا بساعدهم بالمال وبطلع على اساس ان الزكاه مالي يعني عن صحتي ومالي هل هذا يعطينا عن زكاة المن؟ حاضر ربنا يبرك لك يا أخت فاطمة ويجزيك خير عن خواتك يا رب العالمين الأخت عزة ما فعلتيه مع أمك هو بر إن شاء الله أنت عملت بس موازنة بين بيتك وزوجك وأولادك وبين الوالدة ليس في هذا شيء المهم أني كان اليوم اللي عليك بتروحي تقضين لها حاجتها المطلوبة تغسل شوية تنظفين شوية فالموازنة مطلوبة وأنت ما قصرت إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل البر وبلاش تخلي ضميرك يعني يتحرك لإني ممكن بنت تكون عندها وقت أوسع شوية فتعطي لأميها عشر ساعات والأخرى عندها وقت أقل تعطي ساعتين والقرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم معنى الاغت سهام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلامة ورحمة الله وبركاته مرحبا بعدين كامل شيخا عندي سؤالين ممكن يعني أقول اه ممكن تفضلي انا يعني اول سؤال انا احلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دي رؤية ان شاء الله ربنا يبارك لك نعم فهو يعني كلمني قال لي عايزة حاجة من سيدنا ابراهيم عليه السلام ومش عارفة يعني عامل على رجل كده حط ايضه يعني ماشي نعم بقول السؤال الثاني يا عم الشيخ انا لما باجي اقرا وانا في يعني لما باجي اقرا قران بقرا لوحدي يعني كده بقرا صحيح مش بتلخبط لو اقرا قدام الشيخ بتلخبط مش عارفه او قدام الابله يعني بتلخبط مش سليمه معرفش اقرا حاضر حاضر شكرا, شكرا جزيلا لاخت هام وربنا يكرمك يا رب ويرزقنا واياك محبه الرسول عليه الصلاه والسلام عايز اجيب على الاخت فاطمه لو اعطيتي لإخوتك البنات الأرامل اللي بيربه يتامى من مال الزكاة فهذا جائز شرعا بس زي ما حضرتك قلت تنوي من الأول وانت بتطلعي ان ده جزء من زكاة مالي عليك زكاة مثلا عشرة ألاف ادتنهم ألفين من نية أو بنية الزكاة يبقى بقى عليك تمانية مثلا وهذا الأمر إن شاء الله فيه أجران اجر الصدقة وأجر الصلة خاصة لو كانوا أرامل وفقراء برب يتامى وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يرزقنا وإياكم جميعا العطف والحنال والرحمة على بعضنا يا رب العلمين سهام رؤية رسول عليه الصلاة والسلام حق كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام بقوله من رآني في المنام فقد رآني حقا او كما قال عليه الصلاة والسلام بس العلماء بيشترطوا <تصفيق> شروط معينة في الرؤية إن يكون شايف رؤية شرعية يعني يعني أنا شايف أن النبي والسلام بيدعي لك بيقول لك كلام طيب بيوصيك بالصلاة يذكرك بالأمر معروف النهر المنكر ولا ينبغي لأحد أن يقول رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة غير شرعية لأنه لا ينبغي له أن يكون هكذا عليه الصلاة والسلام هذا بالنسبة للسؤال الأول والثاني بعد الاتصال هذا معنا مخت حرية حرية من الحرية اتصالنا الأخير إن شاء الله أيها السلام عليكم, عليكم السلام مرحبا بحضرتك جزاكم لكم <تصفيق> خير أحمد ربنا يحفظك انا ام الكفلين ايتام نعم انا ام الكفلين ايتام فكنت انا الحمد لله بقى ادي فرض ربنا و... وبقى حاول ان انا اكل ولادي مال حلان والحمد لله يعني ربنا يجازيني خير يا رب الحمد لله امين فانا كان في يوم يعني كنت نمت معياتا شوية فشفت في الحن الجنة الله حد اخذني من ايدي وقالي تعالي انا هوريك حاجة جميلة قوي وشفت انهار في الجنة زي اننا بنشوفها الوضع في القرآن بيحكي عن الجنة وكده ما شاء الله وقصر من دهب وحاجات جميلة قوي هنيئة ما شاء الله كان لما قمت من الحلم انا فاكرا كويس قوي وفي ذهم الحد الآن م. كأني كنت في الجنة فعلا بنفس الوصف اللي احنا تشوفه في القرآن الكريم و تسمعه في القرآن الكريم ما شاء الله طمنين على بناتك يا أختي حرية عاملين ايه انا معايا دينك عندها 12 سنة وبرضو من حفظة القرآن الحمد لله هنيئة لك ومعايا ولد صغير عنده خمس سئين هنيئة لك ربنا يبارك مكين شاء الله انا جاهد الحمد لله رب العالمين الله يبرك لك يا أختي حرية برضو رأيت حج بيت الله الحرام اكثر من مرة هاني قال لك وبرده بيدخلني من بوابه كبيرة وقضيت مناسك الحج كامله كلها في الحلم ما شاء الله ما شاء أنا الله ما, شاء ما شاء الله. زي كده فبسأل حضرتك حاضر بارك الله فيك وربنا يبارك لك يا اخت حوريه ويتزكي عنا خير ان شاء الله وعن اولادك <تصفيق> الاخت سهام كان لها سؤال ثاني في موضوع القران السؤال ده يا اخت سهام يتكرر كثيرا الاخت تقول وانا في البيت أقرأ ما شاء الله بدون أخطاء أروح أمام الشيخ أجد نفسي متلخبطة ومش عارف أقرأ ولا أي أنا أقول لحضرتك اللي بتقرأيه في البيت هو هو اللي بتقرأيه عند الشيخ بس عند الشيخ عشان بيرجعك بيصحح لك لا دا فيه هنا إضغام لا دا فيه هنا إقلاب لا مد شوية فأنت بتشعر أن أنت عندك كم من الأخطاء كبير جدا لكن وانت في البيت ومشي محدش بيوقفك أنت عملت خطأ مدت اللي ما يتمدش عملت إضغام في غير محله عملت إلى غير ذلك محدش بيردك فأنت متهيألك أن أنت مشى إن صح أنا عايزك توظبي مع الشيخ إن شاء الله لحد ما تغدي إجادة مش إجازة إجادة في قراءة القرآن الكريم بعدها تقراي في البيت في المسجد مع الشيخ لوحدك في السيارة هي نفس القراءة ان شاء الله والقرآن يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. يعني إلا عنده رغبة صادقة وعزيمة قوية في أن يحفظ القرآن ويتعلم القرآن سيعينه الله عز وجل ويوفقه الله تبارك وتعالى حتى يحفظ ان شاء الله الأخت حورية ان شاء الله نحسبك من الصالحات يا أخت حورية لأن أنت بتربي يتامة وتربية اليتامة كما قلت اليوم في اول الحلقة من الأمور العظيمة والقربات الجليلة التي تجلب لنا محبة الله ورضى الله عز وجل ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وأنا أرى والله أعلم أن الرؤية رؤية الجنة اللي حضرتك شفتيها هي من باب التذكير لك بيقول لك ربنا صحيح و تعالى رسالة اوعى تنسي عشان الجنة منتظرك اصبري ولو تعبت شوية مع الأولاد ولو تحملت شوية في تربيتهم ومدام الكبيرة يعني ختمة القرآن هنيئا لك إن شاء الله تلبسين تاج وقار يوم القيامة ويعينك الله عز وجل على تربية ابنك كذلك إن شاء الله والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه كان في دخوله الجنة وجد امرأة تزاحمه عند الدخول عايزة تدخل كأنها تريد تدخل في الأول إيا من ذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذه امرأة تأيمت على يتاماها عاشت على عيالها بعد وفات زوجها تربي وتعلم زي أمي كده الله يرحمها أمي توفي أبي رحمه الله وهي صغيرة جدا ولكنها فرغت حياتها ووقتها وجودها لتربية وإخوتي فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يرحم أمي وأن يغفر لجميع المسلمين يا رب العالمين معنا. أسئلة وصلتنا في الاسم ربما ناخذ منها سؤالا ونختم به لقاء اليوم أحد الإخوة سأل يكون هل يجوز للمسلمين أن يزوج ابنته لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهرا في ذلك والجواب لا ليه؟ لأن معناها يعطيها كده بغير مهر والمهر عندنا شرط من شروط الزوج بعضهم يعده ركلا من أركان الزوج إنما أقول تخفف بدل ما تطلب مبلغ كبير جدا أطلب شيئا يسيرا ومع أنك تزوجها بهذا البهر اليسير تخير يعني أحسن الاختيار لابنتك شوف لها الإنسان المحترم ابن الحلال المطيع لله والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو كما قال الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأله أحد الناس لمن أزوجوا إذنتي قال زوجها للتقي للتقي الإنسان اللي عنده تقوى لله عز وجل مش للتقي الدين ابن خون عطف عبد الرشيد لا للتقي اللي عنده تقوى لله عز وجل إن هو أحدها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجزيكم عنا خير الجزاء نشكر كل من اتصل بنا من الإخوة والأخوات والأمهات والآباء وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما قدمناه وما بذلناه وأن أكون قد وفقت من الله عز وجل في الإجابة الصحيحة السديدة على أسئلتكم ألتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى فحتى نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <تصفيق> أذتنا هي ثروتنا وبذا أجني فمرطام <تصفيق> لله عليك أخي قلني